يثنون صدورهم ليستخف منه، ألا حين يستوشون في آبهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، وما من دار في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كُلُّ في كتاب مبين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 ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدسه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 ولئن أذقناه نعمة بعد ضرّة مسّته لا يقولا نذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولاد اِكَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ وَالضَّائِقُ قُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَئِنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 Annen maa unzil اللَّهِ allahi wa anna ilaha illa huu Fahel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 ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إن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 الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتون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 وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ, فعميت عليكم أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بقارب الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون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 اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول إني ملك ولا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 وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ بن بَنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَي يَرْكَمْ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 وقيل يا أرض بلعيمك ويا سماء أقلعي وغيض المال وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدل للقوم الظالمين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 لكم من الخاسرين طيل يا نوح بطلب سلام مننا وبركاته عليك وعلى امم ممن من معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم من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 تشركون من دونه فك دوني جميعا ثم لا تضرون إني توكلت على الله ربى وربكم ما من دار إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم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 أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قا فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيخا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 وَإِنَّهُ قَدَ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ وَلَمَّ جاءت رسلنا لوطا سيئ بِهِمْ وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب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 قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره وامطرنا عليها حجاره من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 لكم شقاق في ان يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم بديد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن رب رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحوك لرجمناك وما تعالينا بعزيز قال يا قوم ارتقي اعذ عليكم من الله واتخذتموه ورائاكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سُوَفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ سُوَفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَن هُوَ كَافِرٌ وَرَتَقِبُ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيٌّ ولمّا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بُعدا لِمَدينا كما بَعدَ الثَّمودَ وَلَقَد أَرسلْنَا مُوسَى بِآياتِنا وَسُلطانٍ مُبينٍ إِلى فِرعونَ وَمَلَأَهِ فَاتَبعُوا أَمْرَ فِرعونَ وَمَا أَمْرُ فِرعونَ بِرَشِيدٍ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 القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم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 إِرَبَّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُورٍ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ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 الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فَلَوَلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ طَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَةٍ يَنْهَوُنَّ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجَرِّمِينَ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزادون مختلفين إلا من رحم ربك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 ك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وقل للذين لا يؤمنون يعملون على مكانتكم إننا عاملون، وانتظروا إننا منتظرون.